مطم کی چم کم و رلر کم ادنی کم چل چ نئی سمسم چاچو نور چری بلا گنا کمپی نہین چری ب الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك تيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فَانكِحوهنّ بإذن أهلهنّ وأنكحوا ما طاب منكم من الإناث متاعاً وبِهِ يأتيكم ما كُتبَ بائی نہو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 سر گوائی من کنو اموا نکون بھئی نا جن کو وَل تَقتُنُ أَنفُ سَنْكُب إِ إن الله عَنْ كَانَ بِكُم رَقيمَا وَمَ يَعذَِكَ دوانَ وَضُلمَن فَنْسَع فَ مُفُلهِن رَاء وَكَانَزَانكَ نَو الله يَصير اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ اكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان ولا قربون والذين عقدتم ايمانكم فانسوهم نصيبهم ان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 فَال الصَّالِحَاتُ قالتَاتٌ حَافِ وَاتُ للِلْغَيِبِ بِمَا حَب وَلَّ وََّ ت تَقابُونَ لُشزَدَّ فَعيظُوه وَحْجرُهُ فِيمَوَاجِعَ وَجُرِبُهُ فَإِن قَعْنكُمْ فَلَا تَبِهُ عَلَيْهِم سَبِيلَ إِ